تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت لك الحمد على ما قضيت لك الحمد على ما قضيت لكن الحمد, لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا خطايا ونتوب اليك لا من جاء ولا من جاء ولا من جا منك إلا بليك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين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 ونعوذ بك من سخدك ومن النار اللهم وما قسمت فيها لليلة الكريمة من خير وعافية وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ وأجزل النصيف اللهم وما قسمت فيها من عتق من النيران فاجعل منه أوفر الحظ والنصيف. اللهم فاجعل لنا منه اوفر الحظ والنصيب اللهم فاجعل لنا منه اوفر الحظ واجزل النصيب وما كان فيها من شر وبلاء وفتنه فاسرفه لنا وعن المسلمين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 وجهك. كل شيء هالك إلا وجهك لم تطاع إلا بإذنك ولم تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر القلوب لك مخضية والسر عندك على الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الرؤوف وأنت الرؤوف الرحيم, وأنت الرؤوف الرحيم, وأنت الرؤوف الرحيم نسألك اللهم ان تجعلنا من متقاك من الله في هذه الليلة من اعتقاك من الله في هذه الليلة من من الله ووالدينا وازواجنا وذرياتنا ووالدينا وازواجنا وذرياتنا ووالدينا وازواجنا وذرياتنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا من من قبلت صيامه وقيامه اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وأسعدتهم بطاعتك فاستعد لما أبامه ومن من غفرت زلله وإجرامه اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك ولاتقم النيرانك ولاتقم النيرانك ولاتقم النيرانك ولاتقم النيرانك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك من النيران <تصفيق صفيق> اللهم اعد علينا رمضان أعواماً عديدة وأزمنة مديدة اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه وإن قضيت بقطع أجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على بقينا أسع الرحمة على ماضينا واجعل الموعد جناتك جنات النعيم اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها خير أعمالنا اخرها وخير أيامنا يوم أن نلقاك اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها وأجرنا من فضل في الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك حسن الختام اللهم إنا نسألك حسن الختار اللهم اننا نسالك حسن الختام والثبات, والثبات على الاسلام والثبات على الإسلام والثبات على الإسلام اللهم اننا نسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم نسالك اللهم عزاً ونصراً وتوجيها الإسلام والمصلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودم الأعداء اعداء الدين وانصر عبادك الوحدين وحم حوزة الدين اللهم انصر المجاهدين الذين الجاهدون في سبيلك في كل مكان اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم اللهم اذهب عنهم لجذ الشيطان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 اللهم أيدهم بتأييدك اللهم أيدهم بتأييدك اللهم انصرهم بنصرك اللهم اكلاهم بحفظك التام اللهم اكلاهم بحفظك التام اللهم اكلاهم بعينك التي لا تنام اللهم أيدهم بملائكة من السماء اللهم أيدهم بجند من جنودك اللهم ممكنهم من رقاب أعدائهم ومنحهم مكتاقا وجعلهم يسومون أداءهم سوء العذاب قتلا واسرا وتشريدا يا قوي يا جبار الله اللهم انصر دينك اللهم انصر دينك وكتابك وسنة لبيك والمجاهدين في سبيلك اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اللهم ان اليهود قد طغوا وبغوا وافسدوا اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم اخرجهم من فلسطين اذله صاغرين اللهم خلص المسجد الاقصى من رجس اليهود واعيده غلا ولايه المسلمين الصادقين واعيده غلا ولايه المسلمين الصادقين اللهم ارزقنا فيه سلامه قبل الممات اللهم ارزقنا فيه سلامه قبل الممات اللهم ارزقنا فيه سلامه قبل الممات اللهم قاتل الكفره من اهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين يصدون عن سبيلك ويعادون المؤمنين اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق أحدا اللهم أخرج اليهود والنصارى من بلاد المسلمين اللهم أخرجهم من الأرض الرافدين اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق اللهم اجعل الدائرة والغلبة لأهل السنة الصادقين اللهم اجعل الدائره والغلبة لأهل السنه الصادقين اللهم اجعل الدائره والغلبة لأهل السنه الصادقين يا ذو الجلال والإكرام اللهم عليك براس الكفر امريكا اللهم عليك براس الكفر امريكا اللهم إلا هم قد طغوا وفغوا وأفسدوا وأنتم بكل علام. اللهم آذنهم بحربك اللهم آذنهم بحربك اللهم ارفع لهم يدك واشدد عليهم وطأتك اللهم نجعل أمرهم في سفال ورأيهم في خبال اللهم نجعل حياتهم كبال وصحتهم سقما وغناهم فقرا وقوتهم بعفا وعزهم ذلا وأملهم خوفا واتحادهم تفرقا واجتماعهم تفرقا واختلافا ذا الزلال والإكرام اللهم واجعلهم وما ملكوا غنيمة للمسلمين اللهم أنزل عليهم الأمبار والفتاكة والرياح والعاتية والزلازل المدمرة بقوتك وجبروتك يا قويل يا جبار بقوتك وجبروتك يا قويل يا جبار يا ذا الزلال اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك المؤمنين اللهم اجعلنا من انصار دينك وشرعك يا ذا الجلال والاكرام اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا ولا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا رجاءا في من سواك اللهم لا تقطع رجاءنا فيك وافطر رجاءنا في من سواك اللهم اجبر كسر قلوبنا بفراق شهر رمضان اللهم اجبر كسر قلوبنا بفراق شهر رمضان اللهم اجبر كسره قلوبنا بفراق شهر الذكرى اللهم تسلمه منا وتقبلنا اللهم تسلمه منا وتقبلنا اللهم تسلمه منا متقبلا بجودك وكرمك ولطفك وعطفك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أجوذ الأجوذين يا أكرم الأكرمين لا تردنا خائبين لا تردنا خائبين لا تردنا خائبين لا, لا إله إلا أنت سبحانك لا إله من الظالمين لا إله إلا الله ولي الحمين لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد اللهم أنت الله لا أولا إلا أنت أنت الغني ونحن فقرا أنت القوي ونحن الدعفة أنزل علينا الغيس ولا تجعلنا من القابطين اللهم أغسنا اللهم أغسنا اللهم أغسنا غيسا مغيسا هنيئا مريئا صحا طبقا مجلدا نافيا غير ضار تشكي به البلاد وتغيث به العباد, العباد وتجعله متان للحاضر والباق اللهم منا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم جلنا رحمتك ورضواتك انزل علينا سكينتك واجعلنا ممن تداوي به ملائكتك وممن من تقول لهم صرفا مغفورا لكم ومن من تقول لهم لكم ومن تقول لهم لكم فإنك أنت أهل التقوى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي عذاب النار اللهم إنا نعوذ برضاك من صفتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحسي ثلاؤا عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين